واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افتراء واع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 واعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرعين دعوه هنالك ثبورا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 لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعد مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أأن اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يا ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما اتعتهم ولكن ما اتعتهم وابا تَنَسُوا الْذِكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُرَاءً فَقَدْ كَذَبُوا أَنفُسَهُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَضْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا الطَّعَامَ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 أولئك شر مكانا أضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَسْمِيرًا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قانوا سلاما والذين يبيثون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سعي آثيم حسنات وكان الله رافرا الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متى